رغمدا إلى يوم القيامة من إله الغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصيون أفلا تبصيون وَمحمتِهِ جَلَلَكُ الليلَ وَن آ تَسكُُوا فيِيهِ وَلتَ بتَومِ فَضلِهِ وَلاعَكُمْ تَشكُون وَمحمتِهِ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمنا أُمَّتي شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَلَذِمْنَا كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وضل عنهم ما كانوا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يكترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ طال لَهُ قومه لا تفرح وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء في النصفة للقوة اذْقُل الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة وابتغ رات سنصيبك من الدنيا رات سنصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما ولا تبغى الفساد في الارض ولا تبغى الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ان الله لا يحب المفسدين